بعض الصلاة المسافر والمريض عن آيشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت الصلاة السفر وتم الصلاة الحضر متبق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها ويتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة ونائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدار قسمي ورواه ثقاته إلا أنه معلول والمحفوظ أن آشت من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه خرجه البيهقي وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رفصه كما يكره أن تؤتى ماصيته رواه أحمد وصحع ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما ما يحب أن تتاع وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاث أميال أو ثلاثة غراسخ صلى ركعتين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين، ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. متفقون عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر، وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود سبعشرة وفي أخرى خمس عشر وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه ثماني عشر وله عن جابر رضي الله عنه قام بالتبوك عشرين يوم يخسر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله وعن نسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا اغف الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيم صلى الظهر والعصر ثم ركب وليبين عيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر، فزلت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وأم عز ابن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم وابن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برود من مكة إلى عسكان رواه الدار قطني بإسناد ضعيف والصحيح أن له موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أسألوا واستغطروا وإذا سأذروا قصروا وعطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الباقين مقتصرا وعن عمران بن حصن رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسألت النبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فلم تستطيف قاعدا فلم تستطيف على جنب رواه البقاري وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه نصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فعمئه ماء واجعل سجودك أخفض من ركوك رواه البياق وقفه رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربع الرواه النسائي وصحعه الحاكم